book 2 70 8 78 78 <سيق> budwardier <تصفيق> الصفات 1 <واحد. الصفات واحد> <سيق> امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن موترس امرأة سمينة امرأة سمينة سمالسي موترس امرأة فضولية امرأة فضولية ناويا سوتوموبيليس Sejaratun žedyda. Sejaratun žedyda. automobilis. Sejaratun serija. Sejaratun serija. Patogus automobilis. Sejaratun muriha. Sejaratun muriha. Mėlyna suknelė. ثوب أزرق ثوب أزرق ثوب أحمر ثوب أحمر ثوب أخضر ثوب أخضر. شنطط يد سوداء شنطه يد سوداء رودا رانكينى شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه بالتا رانكينى شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء مالونوجمونايس ناس لطفاء مند اكو جمونيس ناس مهذبون ناس مهذبون يدوم جمونيس ناس مهمون ناس مهمون ميلي محبوبون أطفال محبوبون يجولوا سويكا اطفال وقحون اطفال وقحون شاونو سويكا مؤدبون, أطفال مؤدبون